الم م ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 هُم وَمَا يَشقُرون فِي يقُلوبِهِم مَّ رَبَ فَزَادَغُمُ اللَّهُ مَ رَبَاء وَلَهُم عَذاابٌ بِمَا كانَوا يَكْذِبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن لهم هم المفسدون ولكن لا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 اللهُ يَتزئُ بِهِم وَيَمُدُهُُم فيقُ يَانهِم يَعْمَهُون أُلائِكَ الذيذشْتَرَ وَللَتَ بِالهُدَافَ مَا رَ بِ حَتِ جََتُهُم وَما كَوا وَ تَلُغم كَمَتَلَِّذسلََقَدناَ ر فَلَم م أَب مَا حَلَ ذَهَبَ الله بِنُورهِم ذَهَبَ اللُ بِنُورِهِم وَتََكَعُم فِي يظُلماتاتِل يدُصِرُون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يغطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصادهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها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 وَم في رَب مم م نزَّلن وَلا عَددنا فَأت بشورة مم مثله وَدوش غَد أَقُ مدُون الله إُم صدقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسر تحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقْنَعُونَ أَن لَّغُ الْحَقِّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كثيرا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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 فَلَمَّا مَاءَ امْتَأَ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين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 هُدَى فَمَن تَبِعَهُ هُدَى فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ذَلْتُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الرافعين أَتَأكْمُرونََّ سَبِبِذّ وَتَم سَعونَ أَافُوسَكُم وَأَةُم تَتْلون الكت أَفَلَ تَأْتِلون وَْتَعين وَ بِصْادِر وَإِنَّ غَالِبَكَ بِإِرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بنين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 ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب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 فَإِنْ أُنًّا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ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 سَكُم ذكُم خَيرُ لَكُم معيادَ بَكُم فَتَبَ عَلَكمُم إِ نغور وَتَوابُ الرحيم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 عليكم الغمام وَأَنزَلْنَا عليكم كلوا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مَا رَزَقَنَاكُم قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا ضَلَّنَا وَلَا كُنَّا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَائِزِينَ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بعصاك الحجر فانفجرت من غثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقلها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 وَإِذْ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توزيتم من بعد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 فَجَعَلْنَا غَنَمَكَ لِلْمَا بَيْن يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَنبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لولها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لنا وَنُهَاتَ سُرّاً نَاظِرِين قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَجِّلْ لَنَا مَآبًا يَا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وإن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 والله مخرج ما كنتم تفتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأخلون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 وَإِنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ مَن يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَن يُغْرِفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَكَمْ طَغَوْا طَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عقلوه وهم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا ضَغَوْا إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اتحدثون رغم بما فتح الله عليكم ليحامدكم به اقدر ربكم افلا تحفلون او لا يعلمون ان ما يسرون وَما سسُونَ وَمَا يؤللُون وَمِنهُم أُم مِن يونَ لَا يَألَمُونَ الكِتَابَ إِا أَمَانِ يَوَائِنهُم إِلَّا يَظ نُون فَوإِن الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بِهِ ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ورحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ فَمَا اقْتَرَفْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيدناه بروح القدس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 الَّ عَلَغمُ الوغُ مِكُكْجِم فَقَللَم مَا يُؤمِنُ وَلَما جَ أَغُم كِتَابُ مِنْعِادِ اللهِ مُ صَدْدِقُ لِمَا مَعَهُم وَكَانُ مِ قَبَب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 بِالسَّمَشْتَرَوْ بِهِ أَقْسَمَ أَنْ يَقْرُبَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُذِلَّ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ قَضَاهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور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 تَقُومُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ قَالِصَةً مّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَئِن تَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ والله عليهم بالظالمين ولا تجد انهم احرصا الناس على حيات ومن الذين اشرفوا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 وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا لبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندهم يَقُولُ لِمَا مَعَهُمْ دَابَ ظَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَقْنُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 يَا نَبِيّ مِنْ أَقْدٍ إِذَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِالسَّمَاءِ شَرَوا به افوسغ لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمتوبه من عند الله قيد لو كانوا يعلمون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 وَأَقيم الصَّلَةَ وَآةُزَّكَ وَماَاكُ قَّمُ لِأَُّوسِكُمْ مِنْ قَرِ تَ جِدُغ وَإِ دَْ الله إِ اللهََّ بِمَا تَأملونَ بَصيد وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَقَالَتِ الَّذِينَ يَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِكُمْ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها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 تَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَضُرَّكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى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 تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل ورقمتي التي ان امت عليكم وان لي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس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 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذو الريتي قال لا ينال عهد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطار فينا والعاكفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ادرا به رب جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُو الزِّجَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ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 ومن يطرب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الزِّينَةَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِذَا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أم كنتم شغداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلغك وإلغ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلغا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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ ربهم لا نُفَضِّلُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فسََّكَهُ الله وَغوَ السَّميع العليم صِبغَةَ الله وَمَمْ أَخْْسَن مِنَ اللهَِّ صِبَرَ وَنَقْلُ لَ عَابدون قأَتُ حَ جُنَّنَا فِي اللَّهِ وَغَوْرَ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ وَلَنَا أَحْمَالُنَا وَلَكُمْ أَحْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ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 وَلَا تَسْأَلُونَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ